بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاء ومثت الجبال بثا فكانت هباء منبثاء وكنتم أزواجا ثلاثة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 متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاتهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون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 إنه كاذوا قبل ذلك مترفين وكاذوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا نمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لما جموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من ذقون فما لئون منها البطون منها البطون فشاربون عليه من الحمين، فشاربون عليه من الحمين، فشاربون شربلهم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم، فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تنون أأم تخلقونه؟ أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن بدلاً ثالث ودون شئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلو لا تذكرون أثرائكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعل ما هو حطاما فضلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأم تأنزلتمه من المزني أم نحن المزنين لو نشأ جعلناه أداجا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أأم توم أن توم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتاع للمقوين فتبخ بسم ربك العظيم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 أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مدهنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تبصرون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 فَنُزُلُ مِنْ حَمِينِهِ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّهَا ذَلِكَ وَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِحْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ